ولقد همت به وهم بها لولا أرعى برهان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين اسمعوا معي واعلموا أنه كما استطاع أولئك التباك فنحن أيضا نستطيع إنه كما استطاع أولئك الثبات نحن أيضا نستطيع عندنا والله من أخبار الشباب الثقات العقليفين الذين يراقبون الله ويعلمون أنه سميع بصير وأنه هو الحق المبين إليك هذا الخبر الذي نقله لي والله أحد الثقات الذين أعرفهم ووالله إن هذا الخبر حق ويقين فاسمعوا بارك الله فيكم لتعلموا أننا لازلنا بخير وأن عندنا أكيا أخيا أميا حدثت هذه القصة لشاب في العشرين من عمره ومنذ وقت قصير هو مؤذن مسجد يحفظ القرآن عرف بحسن الخلق والأدب أعطي شيئا من الوسامة والرجولة والجمال كانت الليلة ليلة خميس وكان خرج صباحا لزيارة جده وجدته في قرية قريبة من مدينته وهو من شباب جده على الشاطئ الغربي خرج مع مجموعة من الشباب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 ذهب صاحبنا إلى تلك الغرفة وافترشت فراشه وذكر الأذكار ونام كان عند بيت جده خادمة صغيرة في السن ظاهرة في الجمال فلما جاوزت الساعة الثانية يقول الشاب أحسست بباب الغرفة يفتح ويغلق عدة مرات فلم أهتم بذلك كنت أظن عني في حلم ولست بيقضان وفجأ وبدون مقدمات إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبولات فما بحدك تخيل نفسك في هذا الموقف هذا الامتحان تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم لا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا سميع البصير فهي ستجعله أخوان الناظرين إليك اسمع وعاك الله طعم صاحبنا من فراشر ودفعها بقوة وصفعها صفعة على وجهها ثم لبس ثوبه وذهب إلى المسجد خائفا وجلا وجلس يبكي حتى أدل الفجر سبحان الله هو يبكي كثير من الشباب يضحكون ويفرحهم بمثل هذه الفرص التي عنها يبحثون سيضحكون لكنهم ربي سيبكون كثيرا وسيندمون فلما أصبح الصباح أخبر الشاب بخاله بما حدث وتم تسفير القادمة في أقل من أسبوع يقول من روالي الخبر ونقله ثم لاحظت المرض على صاحبي لاحظت المرض على صاحبي بعد هذه الحادثة من شدة الموقف ومن شدة خوفه من الله ولازلت أسأله وألح عليه بالسؤال حتى أخبرني بالخبر وأقسم علي أن أخبر به أحد يقول من نقل لي الله ما نقلته إلا للمصلحة والله ما نقلته إلا للمصلحة لله ضره وكثر الله لنا من أمتاله الذين يقرؤون سورة يوسف ويتعلمون منها العفة والإخسان ألا فليبشر بالخير هو ومن مثله فإني أحسبه والله حسيبة من السبعة الذين يظلهم الله في ظل أحسبه والله حسيبة من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل لا إلا ظل رجل دعاكم رأى حسن حسين فقال إني أخف الله إني أخاف الله أفمن يعلم أن ما رسل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوضون بعهد الله ولا ينقضون الميطاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافوا لسرء الفسار والذين صبروا بغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما غزتناهم في الضب علانية ويدعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار أولئك لهم عقب الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كلباء سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله